بسمل الرحمن اح الرحمن اللہ القرآن اور الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميذان ألا تطغوا في الميذان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 من مارد من نار فبأي آلاء ربكما تكلبان رب المشرقين ورب المغربين فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَغْزَخٌ لَا يَبِغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُدُ مِنْهُمَا اللؤلؤُ والمُرَّانَ بَبِي أَيَّ لَاءِ رَبُّكُمَا مَا تَكذِبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي البحر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 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْشَأَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ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 فأَ آ رَّكُ م تكَكَذبَان يرسَن عَلَك م شوبُ مِ م النال بِبَيْنِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذًا شَاءَ قَطَّ السَّمَاءَ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَدِهَانٍ بِبَيْنِ آلَاءِ رَبِّكُمَا بِيَوْمِ إِذِ يُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آيَةٍ لَّآئِرُبُكُم مَّا تَكذِّبُونَ منابث ما هم فيه غنزب النواس والاقداد فبيئ الى الاء ربكم هذه جهنم التي يكذب بها المدرمون ك هناَ بَنه وَبَنَ حَمين آ آل فبأَ آمث كَب وَل خفَ مَ قام رَمر به جَد ربكuma ما تنكذبان دوان تافنان بابي ايلا ربكuma فيهما عينان تجريان بابي ايلا بِكُمَا تُنْكَذِبَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَكِهِ كَنْزٌ ذَادٌ بَنِي إِسْرَائِيلَ رَبُّكُمَا على فرش فطائلها من استبرق وجنى الجنتين فبأي آلاء ربكما تكذبات فيهم من نَقَاصِرَ فُكَّرَ فِي لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ بَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُم مِّنَ بابي اي انا ربيكما تكذبان هل جزاء الاحسان الا الاحسان بابي اي انا تكذبان ومن دونهما جننتان بھی تكذبان نی نو پتین بَنِي إِسْرَائِيلَ رَبُّكُمَا سُكَّنَ دِبَانِ بِهِ مَفَكِّهَانَ وَنَخْدُو وَرَمَانَ بَنِي إِسْرَائِيلَ رَبُّكُمَا